و س ع ك ر س ي ه ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ولا ي ؤ د ه ح ف ظ ه م ا و ل ا س ل ي ا ل ع ظ ي م ل اسماء إ الله د ن ا ر م ا ل غ ي ح م ن ى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 ف ص ا م لها و ا ل ل ه س م ي ع عليم ل ل ا ه ولي ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ا ل ل ه و ل ي ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ي خ ر ج ه م من ا ل ظ ل م ا ت إ ل ى ا ل ل ن و و ر ا ذ ي ن كفاروا أولئا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 ا ظ ر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له, فلما تبين له قال أ ع ل م أ ن الله على كل شيء قدير